شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم مد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمحسنين نبينا محمد على آله واصحابه طيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تصير كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد توقفنا في آخر مجلس عند قول الإمامة السفارين رحمه الله وعينه وصفة النزولي وخلقه فاحذر من النزول وانتهوا انتينا من هذا البيت كاملا كذلك طول ما فقط تحذر من النزول اي لا تنزل عن رب السلف في الاعتقاد في هذا الباب فاجعل عقيدتك كعقيده الصحابه رضوان الله ا الله عليهم فلعل الله عز وجل أن يلحقك بهم وأن يحشرك معهم القائل يقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلا, فلا تنزل عن رفض الصحابة في باب الاحتقال فاعتقد كما يعتقدون في الله عز وجل وآمن بالله كما آمن أولئك فإن الله تعالى في باب الإيمان أمرنا أن نؤمن كما آمن الأنبياء والمقتلون كما قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدف وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد انتدوا وإن تولوا فإنما غنوا في شقا فتيك فيك الله أولو والسميع العليم قال تحذر من النزول وكذلك تحذر من النزول الأخلاقي واحذر من النزول العلمي لا ترضى لنفسك في العلم بالمنزلة الدنيا كما أنك لا ترضى لنفسك في الدنيا بالمنزلة الدنيا صحيح الناس في الدنيا يحبون أن يكونوا في أعلى المراتب الاجتماعية ويحب الإنسان في علوم الدنيا أن يكون الأول دائما. فإذا كان هذا شأن الإنسان في أمور الدنيا وعلوم الدنيا فعليه أن يكون في أمور الآخرة وعلوم الآخرة أعظم حرصاً على العلوم والله عز وجل قال وجعل وكلمة الله هي وجعل كلمة الذين كفروا السبلاء وكلمة الله هي العليا ومن استمسك في هذه الكلمة العليا كان في العليا قالت سائر الصفات والأفعال قديمة لله للجلال سائر أي جميع الصفات ليست على جمع الزقر وآثار سؤر البهيمة إنما هي سائر هنا بمعنى جميع سائر الصفات لأن سائر هذه قد ترت إلى كلمة سؤر سؤر البهيمة أي الماء الباقي بعد أن شربت البهيمة أو أثر شرب البهيمة سؤر يسمى ويجمع على آثار لكنه أراد هنا بسائر أي جميع سائر السفات أي جميع السفات والألف واللام للعلم أي السفات الله عز وجل فليس الحديث عن السفات المخلوقين إنما الحديث عن صفات رب العالمين التي عرفها لعباده في كتابه وعرفها لعباده في سنة نبيه ليؤمنوا بها ويفهموا معناها ويعتقدوها ويلقوا الله عز وجل مثبتين لها ولا يجحدون شيئا أثبته الله لنفسه قال فسائر الصفات والأفعال الأفعال الألف واللام للعهد أي أفعال الله عز وجل والمصنق فرق بين الصفات والأفعال مع أن الأفعال جزء من الصفات فلنسك ذلك لكنه فرق يبيّن أن هناك صفات اختيارية اختيارية ليبين أن هناك صفات ذاتية يبيّن أن هناك صفات ذاتية وصفات فعلية فرق المصنف ليبيّن أن هناك صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة الموجودة أبدا وأزلا ودائما كطفة العلم الله تعالى عليم أزلا وأبدا قبل أن يخلق الخلق عليم وبعد أن خلق الخلق عليم وبعد أن يفني الخلق عليم هذه الصفة ذاتية وكصفة العز وهو العزيز الحكيم هو عزيز تبارك وتعالى أبدا وأزلا ودائما لا يمكن أن تنفصل عنه هذه الصفة أبدا أو أن تنفصل لا يمكن أن تأتي لحظة من اللحظات الله ليس فيها عزيز بل هو عزيز دائما تبارك وتعالى وهو القوي أزلاً وأبداً وداخلاً وهو الكبير هذه كلها الصفات ذاتية وهناك الصفات فعلية كالخلق هذه الصفة فعل الله يخلق وهو الخلاق العليم والرزق الله ينزل والكلام الله يتكلم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال فسائروا السفات والأفعال قديمة لله للجلال قديمة أراد بقديمة أي أنها أزلية أي أنها أزلية وأبدية قديمة بالنسبة للصفات البلادية الأمر صحيح صفات الله عز وجل قديمة النوع والبنز فهو العليم سبحانه وتعالى قبل أن يبلغ الخلق وأما بالنسبة للصفات الفعلية الاختيارية فإن نوعنا قديم وأعادنا متجدد ما معنى هذا الكلم صفة الخلق صفة اتصف بها الله تبارك وتعالى قبل أن يخرق الخلق كما قال الإمام الصحاوي رحمه الله ليس بعد الخلق استفادت ما الخالق معايا قال إمام الصحاوي قال كلمة عظيمة جدا قال ليس بعد الخلق استفادت ما الخالق بل هو الخالق قبل أن يخلق الخلق معين؟ الخلق صفة فعلية اختيارية الله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق متى ما أراد أن يخلق بإمكانه سبحانه أن لا وبإمكانه أن يخلقك إذا أراد أن يخلقك خلقك وإذا أراد أن يخلقك لم يخلقك صحيح إذن صفة الخلق متجددة صفة الخلق متجددة للآحاد عمرك ثلاثين سنة خلقك الله تعالى قبل ثلاثين سنة قبل واحد وثلاثين لم يخلص كضحف في الثلاثين خلقت قبل ثلاثين سنة خلقت فصفة الخلق تتجدد كل خلق الله تعالى أحدا من حباده وكصفة الكلام صفة متجددة ما يحييهم من ذكر من ربهم محدد محدد أي حادث تكلم الله عز وجل بكلام لن يتكلم بلي من قبره كثورة الفاتعة لم ينزم مثلها في الكتب السابقة قال قديمة لله ذي الجلال لله اللا للاقتصاص قديمة لله ذي الجلال ذي يعني صاحب ذنون من هو ذنون أي صاحب النون ذو بمعنى صاحب ذو الجلال أي صاحب الجلال سباوة وتعالى والجلال هو العظمة والكمال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيب والتعطيل لكن تفيد الاستدراك قال طائر الصفات قديمة ثم قال لكن أراد أن يستدرك ليبين معناً مهماً قال لكن بلا كيف ولا تمثيل ال الإمام السفاريني يقول لك كوننا نثبت هذه الأسماء والصفات لا يعني أننا نمثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق فإجباث الصفات شيء وتمثيل المخلوق بالخالق شيء اخر فاثبات الأسماء والصفات والافعال نؤمن بها ونثبتها جابرا وتمثيل المخلوق بالخالق ننفيه ونعارضه ونحاضي صاحبه فلا يوجد تنازع بين بين البابين بين باب الاثبات وبين باب التمثيل لا يوجد تلازم وارتباط بين هذين البابين ومن زعم وجود التلازم فقد نكل الله لعقله هكذا يقول الحلله كل من زعم وجود التلازم فانه لم يوجد هذا التلازم الا لانه تصور صفه الخالق في ذاته اما اذا علم انه لا يمكن لعقله أن يدرك صفه من صفات الله عز وجل وأن يحيط بها علم, بها علم فإنه لن يوجد لديه هذا الثلاث يثبت الصفة بمعناها الذي خاطب الله عز وجل به عبادة ويقول كيفية هذه الصفة علمها عند ربي علمها عند ربي قال بلا كيف بلا كيف تقدم معنا عده برهات ان ان ان لا يثون ذات الكيف فان كل صفاته ذاتها من كيف واذا لم نوجدها كيف هذا عدم هذا عدم كل صفه لها كيف لكننا لا ندرك هذا الكيف لا ندرك هذا كيف لا ندرك هذا الكيف ولهذا الامام مالك رحمه الله قال سئل كيف التوى لم يقل لا, س... لا لم يقل انه يستوي بالكيف الامام مالك رحمه الله قال التساوي معلوم والكيف مجهول لم يقل معدوم لكن قال كلامه يقول الكيف معدوم الامام مالك اثبت الكيف لكنه نفى علمه بالكيف هذا والكيف مجهور أي بالنسبة لنا كبشر كيفية استواء الله عز وجل على عرشه مجهولة لنا لكن هل استوى بكيفية نعم استوى سبحانه على عرشه بكيفية على ما هو كيف استوى الله أعلم هل استوى نعم وأثبت الله لنا استواءه في سبع مواضع من القرآن من أجهرها الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش الرحمن وقوله عز وجل ثم استوى إلى السماء واليدقاء فقال الله والأرض هي طوعا أو كرا وقوله عز وجل ثم استوى على العرش فأجبت الله عز وجل لأنه استوى على عرش وطلب منا أن نؤمن بهذا القطان لشك ذلك؟ ومن هذا القطان آيات الاستواء فنحن مطالبون أن نؤمن بآيات الاستواء إيمانا علميا واعتقاديا وأن نفهم كلمة الاستواء بمعناها باللغة التي خاطب الله بها العباد وهي اللغة العربية كتاب أنظرناه إذيك مبارك ليؤمنوا به أم ليتدبر ليتدبر أي ليفعموا كلماته وآياته كتابنا نزلناه إليك مزارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولئك الزبار أول أول. فالله تعالى خاطبنا بطقان لنتدبره ومن هذا الطقان الذي خاطبنا به آيات الارتوار أيضا لنتدبرها أي نفهم معانيها بلغة العرب التي خاطب الله عز وجل بها عباد وهذه حدودنا في بال الأسماء والصباح حدودنا في باب الأسماء والصفات أن نؤمن بها وأن نفهم معانا فقط أما كيفية هذه الأسماء والصفات فهذا لا يوجد ولا آية تأمرنا بذلك ولا يوجد حديث واحد يأمرنا بالإيمان بكيفية هذه الأسماء والصفات إنما أمرنا أن نؤمن بالأسماء والصفات وأن نؤمن بمعانيها فهما أما قريسياتها فأمرها إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى قال لكن بلا كيف ولا تمثيل لا نكيف ولا نمثل لا نقول يد الله كأيدينا ولا الله عز وجل قال يد الله كأيديكم وإنما قال يد الله فوق أيديكم لا نقول وجه الله كوجوه وإنما قال الله عز وجل وأينما تولوا فتم وجه الله وقال كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله عز وجل يريدون وما اتيتم من زكاه تريدون وما اتيتم من ربما فلا يرضى عن الله ما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المذعفون وجه الله فالله تعالى اثبت لنفسه وجه ولا نستر وجه الله عز وجل بوجودنا بحال من الاحوال وكذلك عين الله تبارك وتعالى وليصنع على عين تجري باعينها فانك باعينها نثبت لله سبحانه وتعالى عينيه ولا نقول عينه كعيننا ولا بصره كبصرنا ولا ربيته كربيتنا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وكذلك نؤمن بصفة الثاق لله سبحانه وتعالى يوم يخشف عن ثاق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويخشف الله تعالى عن ثاقه يوم القيامة فيخفر له المؤمنون سجداً كما في الصحيحين عن أبي سعيد وعلي عنه لكن لا نقول ساقضوا كسابهم وهذه الاستفادة انتحان من الله تبارك وتعالى لعباده في كمال تسليمهم واستفلامهم لنصوص الكتاب والسنة لأن السرح في باب الأسماع والصفات وفي باب الغيبيات خاطب العقول بما يحيرها ولم يخاطب العقول بما يستحيل عليها كما قال ابن سيني رحمه الله الشريعة خاطبت العقول في بعض الأشياء بما يحير العقل لكن لم تقاطب الشريعة العقول بما يستحيل علي أبدا هناك أشياء نحتار فيها لكن نؤمن كان كنزول الله عز وجل مثلا كنزول سبحانه وتعالى في السلس الأخير من الليل حديث الذي يرى مالك الموطأ والبخارف الصحيح ومسلم وغيرهم عن أبي بريرز رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في السلس الأخير من كله الليلة. هذا الحديث يحير العقول وبعض العقلانيين من شدة حراته سألت آمن وقال معنى هذا الحديث أن الله عز وجل دائما ينزل دائما نزول لأن الليل إذا, إذا انتهى من هنا انتقل إلى موضع آخر لكرة الأرضية إذا كذلك؟ معي إذا انتهى من الليل انتهى الليل في السوداء يكونوا الليل في مكان آخر والنبي يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة معناه أن الله تعالى يستمر نازلا دائما والنبي يقول ينزل أي بعد أن كان على عرض ينزل هذا أمر حير العقول كيف يحجيكون هذا يقول الله تبارك وتعالى له المثل أعلى ويقول آمنا الراسقون في العلم يقولون آمنا به كلهم حمد ربنا نقول آمنا بمجاء عن الله عز وجل آمنا بمجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كيف ينزل لدينا في الليل ثم الليل انتقل إلى موضع آخر ويكون نازلا عن عندهم أيضا قل هذا أمر لا شأننا لنا به هذا أمر موزه إلى الله جبارك وتعالى علينا أن نؤمن بأنه ينزل للثلث الأخير من كل الليل أليس هذا الأمر يحيل الحقول؟ يحيل لكنه لا يستحيل عليه وليس مستحيل لكنه يحيل كيف؟ نقول لا نقول كيف ولهذا الإمام مالك قال والكيف مجهول هذه قاعدة في الأسماء يوصبت كلها الكيف مجهول هذه الكيفية إذا ذهبت لتفكر فيها تحير عقلك تحير عقلك ولا تصل إلى شيء وسترجع مرة أخرى على نفسك بالوجود لكن فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى فوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى آمنا بما جاء من عند الله عزيزي على مراد الله تبارك وتعالى نقم معنى في استواء لكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواء وهي صفة لله تبارك وتعالى آمنا بها كما وردت في القرآن لا نجيب حرفاً ولا ننسس حرفاً ولا نبذل حرفاً لا نقول كما قالت الأشاعر والمعتزلة استوى يعني استولى كلا نقول كما قال الله نقول كما قال الله عز وجل استوى, استوى استوى سبحانه وتعالى وإننا نفرح بأن نلقى الله عز وجل ونحن مثبتين لكل ما ذكره لنا في القرآن ألست تفرح بذلك؟ أن الله عز وجل وأنت تثبت كل حرف خاطبك به في كتاب ولا نريد أن نشقى كمن شقل فحرف الآيات والألفاظ الوالدة في الأسماء ولو المعاني فهذا كيف يلقى ربه يلقى ربه بإيمان لم يؤمن بكل الكتاب هذا آمن ببعض الكتاب وسفر ببعض الله تعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وذا الكورونا بضع فما جزاء من يقبل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب والله غافر الذنوب ورحمه نحن نؤمن بكل الكتاب سواء ما جاء في كتاب في باب الاسماء والصفات نؤمن بها كلها ما جاء في كتاب في الاحكام نؤمن بها كلها في كتاب نؤمن بها كلها ما جاء من الغيبيات وامور الاخره نؤمن بها كلها نؤمن بكل ما جاء في الكتاب من عند الله تبارك وتعالى ونفرح أن نقضى الله عز وجل على ذلك ونتمنى أن نقضى الله تبارك وتعالى على هذه العقيدة قال لكن بلا كيف ولا تنكيلي رغما لأهل الزيغ والتعطيل رغم من الرغام وهو التراب رغم من الرغام وهو التراب وهو الزل أيضا الرغام أيضا الزل والرغام أيضا الملازمة إن عذابها كان غراما ثمي غراما من الغريب الغريب من هو؟ المدين فإذا كذلك اللهم تعالى يقول إن عذابها كان غراما أي ملازمة لهم كما يتملازمة الدائن للمدين إذا كان هناك إنسان يريد الإنسان مقود مبلغا كبيرا من المال ماذا يفعل هذا الدائن؟ كل لي شويه السلام عليكم والان نور ثم بعد ذلك الى في الدار ومن الغد ومن بعد ذلك ذلك يلاحقه ولازمه ذلك ولهذا قيل قال الله عز وجل ان عذابها كان غراما أي هذا العذاب ملازما لاهل النار اشد من ملازمه الغريم لغريم اشد من ملازمه الغريم لغريم قال رقمن لأهل الزيغ والتعطيل الزيغ الزيغ هو الميل فقال زاغت الشمس أي مالت الشمس عن كبن السماء مدى لأهل الظهر إذا زاغت الشمس وزاد يعني مالت عن كبن السماء فالزيغ هو الميل والمقصود هنا رغما لأهل الزيغ أي الذين مالوا عن الحق إلى الزيغ الذين مالوا عن الحق إلى الباطل والتعطيل رغما لأهل الزيدي والتعطيل التعطيل هو السرق الله تعالى يقول وبئر معطلة وقصر مشيد بئر معطلة أي ترك الناس الشرب منها إما لأن الناس ماشوا أو ترك الناس الشرب منها لنتني مائها أو ترك الناس اشترب منها لأن ماءها غارت وذهبت وانتهت لكنها بئة معطرة ترك المطلق قل رغما لأهل الزي والتعطين الذين عطلوا الأسماء والتفاة كالمعتذر قالوا علي الله عز وجل سميع بلا سمع هل أنت تقبل أن يقول لك أحد أنت سميع بلا سمع هل هذا مسح أم دمع دمع قالوا عن الله عز وجل بصير إلى بطر فهذا التناقض كيف بصير إلى بطر وهذا يقبل أحد من المقلوقين أن يقال له أنت بصير إلى بطر لا يقبل ذلك فكيف لا نقبله لنفسنا ونقبله لربنا والعيادة بل هو سميع بسمع وبصير ببطر وقدير بقدرة وعليم بعلم وعزيز بعزة ورحيم برحمة وغفور بمغفرة وهكذا في جميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى نثبتها ونثبت لوازمها ونثبت دلائلها ونثبت معانيها وطريقة, وطريقة السنة الصالحين من الصحابة والتابعين طريقتهم في باب الأسماء وصفات الإكباث المفصل والنفي المجمل بخلاف طريقة أهل الزيغ والظلال والتعطيل فإن طريقتهم إثبات المجمل ونفي المفصل ما معنى هذا الكلام؟ قلنا طريقة السلف إثبات مفصل ونفي مجمل أي أنهم في إثبات الصفات لله عز وجل يفصلون كما اختل الله تعالى ما هي اخر ثلاث ايات من سوره الحشر الله ها هو ملك القدوس السلام الملك القدوس سبحان الله وما يصفون نعم الله الخالق البارئ المصور لو تسمعوا الرسا تستحقوا رب إثباته مفصل إثبات مفصل هو الله الخالق البالع المصوّع ولاه الأسماء إثبات مفصل إثباته للأسماء والصفاء مفصل وتأمل سائر القرآن في باب الإثبات تجده مفصل وهو العزيز الحكيم وهو الرحمن الرحيم بل يدأه مفسوطة منتق كيف يشاء وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهو يرى ثوابك وتعالى في الآخرة ويطاوج ربي باب مفصل لاسماء الله تعالى وصفاته تعال إلى النبي كم عدد الصفات المنفيه في القران قليله جدا قليله جدا وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا نفي لا يموت هذا نفي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي ليس كمثله شيء هذا نفي هل هناك نفي ناصر؟ آية النفي قليلة النفي جاء في مجمل ليس كمثله شيء هذا إثبات تصميم أم, أم إجمال هذا إجمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا تفصيل أم إجمال هذا إثبات هذا تفصيل أم إجمال تفصيل انظر في هذه الآية المحكمة التي جعلها أهل العلم أطمن لباب الإثماء والصداء لما جاء إلى النفي أجمل تبحانه قال ليس فمسين شيء لما جاء إلى إثبات تصل قال وهو السميع البصير ما قال الله كان بإمكانه سبحانه أن ليس كم شيء وهو الله ليس بإمكانه بإمكانه هو قادر على أن يقول ما شاء سبحانه لكنه مفصل في الإثبات فصل بينما هذه طريقة من السلام بينما أهل الزجل والضلال يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بطر وليس له يد وليس له وجه وليست له عين وليست له أذن أو وليست له عصر ساق ويقولون وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا ولا ولا في النفس ثم إلى جثة الإثبات الأشاعر لم يثبتوا إلا صفات فقط والماوردي يثبت ثمان صفات فقط والمعتزله لم يثبتوا ولا صفه الا ما اثبتوا فقط والدهمهيه هؤلاء لم يثبتوا الا الاسماء ولو كده العياذ بالله ايهم احكم طريقه السلف ام طريقه اهل الزيغه والخلال طريقه السلف الاثبات أن يدلك على هذا أن الإثباث المجمل فيه ذكر للمحامل فيه ذكر للمحامل بينما التفصيل في النفي سفه والسهزاء التفصيل في النفي سفه والسهزاء مثال إذا دخل رجل على ملك مع الأخوات دخل رجل على ملك أو رئيس وقال له يا فقامة الرئيس أنت وكي وطادق وأمين وشجاع وغني وطوي وعادل بين رعيتك وأنت تكرم من جاءك والآن يقصر في الإثبات أم يجمل. الآن هو يبصر في إثبات هذه الثبات في حقه من؟ هذا الرئيس او الملك جيد؟ فأقف الملك صورة من دنانير وأعطاها إياه لماذا؟ فرقا بهذا الإثبات المبصر صح؟ ثم دخل رجل آخر وقال لكثامة الرئيس أنت لست بكنا ولا غبي ولا حماع ولا شوء ولا كذاب ماذا يفعل له إلى أقرب من ذا صح إلى هذا إذا لم يقتله هل هذا الرجل أساء إلى الملك أساء بإثبات ب... بنسله المفصل أساء صحبا هو الآن ماذا فعل هذا الرجل فصل في النسل صح هو فصل في النفي الأول فصل في الاثبات والثاني فصل في النفي أيهم الذين مدح الملك حقيقة <تصفيق> الأول أيهم الذين استهزأ بالملك <تصفيق> الثاني كل من يسمع هذا كلام يقف صح ولهذا طريقة السلف وطريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمن حينما تقول ليس كمثله شيء انتهى الكلام ليس كمثله شيء ما هذا هذه الكلمة ليس كمثله شيء نفت كل عيب في حق الله عزه ونفت كل نقص في حق الله تبارك وتعالى ماذا تريد بعد هذه الكلمة في النفذ لكن الإثبات كلا الإثبات تعديد لصفات الممدوح الإثبات أن تتعدد صفات الله عز وجل الجميع والكريم أنه الخال والراجل والمحيط والمميس والكريم والمعطي والمال تعدد هذه الصفاء والله تعالى يحب من كذلك ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى وصفها بأنها حسنى وصفها بأنها حسنى حسنة, حسنة المعاني حسنة الألفاظ لا يوجد اسم أسماء الله عز وجل قبيح في معناه أو قبيح في رفيله أبدا في, في البشر تجد انسان اسمه قبيح لكنه في تقصير حسن يوجد لا يوجد؟ يوجد إنسان أبوه سماه باسم قبيع لكن تجد هذا الشق حتى من لكن الله تعالى لا يوجد به ذلك الله عز أسماؤه حسنة ومعاني أسمائه حسنة وصفاته سبارك وتعالى علا ولله أسماء الحسنة فادعوه بها يقول لك الله عز وجل عبدي أدعني بأي اسم شيء فكلها حسنة وكلها أحبه وكل هذه الأسماء دلت على أوصافه وعلى معاني كما قال المطيب رحمه الله أسماؤه أوصافه مثل كلها مستقة قد حملت لمعاني فطريقة الثلاثة الإجباة المخصصة وهي طريقة القرآن وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الطريقة التي ينبغي أن يشير علينا كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة والنفل المزمن طريقة البدع العكس يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات وهي طريقة الظالمين وعسوى العيارة قال المصنف كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير ذكر فمرها أي أمرها أمرها كما جاء وهذه الكلمة مستورة عن السبب أترت هذه الكلمة عن ابن مسعود وعن ابن عباد وعن ختابة وعن مالك وعن الشعبي وعن النقعي وعن شعب بن الحجاب وعن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وعن الإمام البخاري وعن غيرهم من أئمة هذا كلهم إذا جاءوا في أسماء والكفاث قالوا وأمروها كما جاءت كما جاءت كما قال الله عز وجل أمروها كما جاءت قال الله عز وجل وهو السميع البصير نقول كما جاءت وهو السميع البصير قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى نقول كما جاءت الرحمن على العرش استوى أمروها كما جاءت برفضها وبمعناها كما جاءت برفضها وكما جاءت بمعناها فإن الله تعالى قال بلسان عربي مبين خاطب الله تعالى العبارة بلغة العرب باللغة التي يفهمونها بالعبارات التي لها معنى المفهوم عند العرب فنحن نمرها كما جاءت برفضها وبمعناها قال فمرها كما أتت في الذكر لا تبذل ولا تحرف ولا تغير والذكر هو القرآن قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال هذا ذكر مبارك أنزلناه فالقرآن هو الذكر وهو أفضل الذكر قال من غير تأويل لا تؤول التأويل عند المتأخرين هو طرف اللفظ عن ظاهر معنى تقدم معنى هذا فيما سبق أهل الزلج والضلال لما علموا أن تحريف اللفظ كفر ولا يزرؤون على تحريف أنفاظ القرآن حرفوا المعاني حرفوا ماذا؟ المعاني لماذا لم يحرفوا الألفاظ؟ لأن تحريف الألفاظ كفر واضح لا يجازل فيه إبناء ولا تنتضح في نعمزان أمر بيت وإن سألت أكبر كبير أو أفضل صليل من المسلمين وقلت له من حرف حرفاً في القرآن ماذا حكمه يقول لك كافر حذر من حرف في القرآن كفر وهذا إجمع فلما علموا أن تحريف الألفاظ لا سبيل لهم فيه وإليه ذهبوا إلى تحريف المعاني تحريف المعاني كيف يحجبون المعاني قال هذه الكلمة ليس معناها كما يفهم من ظاهر العباد وإنما لها معنى الآخر مؤول يصرفون النفذ من ظاهره إلى معنى الآخر يؤولونه هم إن عند أنفسها قول الله عز وجل ودأ ربك ما هو معنى الظاهر أن الله تعالى يجي يوم القيامة ليفصل القضاء بين العباد هم يقولون المفتدع يقولون لا معناها ليس كظاهرين وإنما هذا لفظ مؤول جاء ربك أي جاء أمر ربك جاء أمر ربك يبقى وجه ربك ما هو معناها الظاهر أن وجه الله تبارك وتعالى باقي الله يقنى هم لا ليس هذا المعنى بظاهره إنما المقصود بالوجه هنا الزاق يبقى وجه ربك أي يبقى تبقى ذات ربك لا تفنى ذات الله عز وجه نقول لهم له هذا التأويل وصرف النفذ عن ظاهره تفعلونه في جميع آيات الأسماء وصفة وآيات الأسماء والصفات الوالدة في القرآن كثيرة جدا أم قليلة كثيرة بل وكثيرة جداً وغالب الآيات تختم بأسماء لله تبارك وتعالى وهم يؤمنون هذه الأسماء والصفات فنقول لهم أولاً معنى هذا أن القرآن أغلبه خاطب العباد بغير ظاهره المكهوم منه هذا معنى كلامه أن الله تعالى خاطب القرآن بكلام لا يريد ظاهره معي أخوات وابح هذه المسألة معنى كلامهم أن الله تعالى خاطب عباده بكلام لا يقصد ظاهر هذا الكلام مع أن الله تبارك وتعالى وصف كتابه بالبيان قال الله عز وجل ليبين لهم وقال عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفقين حتى تأتيهم البيينة البيينة الكلام البيينة الواضح الذي لا يختلف فيه الواضح في معناها الواضح في مبنىها فقال عز وجلسي بيانا لكل شيء واضح لا يحتاج أن يأتي هؤلاء ليقولوا لنا المعنى الظاهر غير مراد وهناك معنى آخر هذا أولا ثامنا أين الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا المعنى المؤول مع أنهم تكلموا على تتاثير القرآن وفتروا الآيات من فتر الآيات ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لن يذكر هذه المعاني المؤولة لماذا لم يذكر هذه المعاني المؤولة ثالثا أن الله تعالى وصف القرآن بالإحكام فقال كتاب أحكمت آياته وهذا التأويل يدل على أن القرآن فيه اجتباه الله عز و جل قال منه آيات المهكمات من أم الكتاب أي أكثر الكتاب وأغلب الكتاب محكم وأغلب الكتاب صفات أغلب الكتاب محكم هذا ذلك وأغلب الكتاب أسماء وصفات إذن أسماء وصفات من المحكم من المتشابة من المحكم والمحكم لا يحتاج إلى صرف رفضه عن ظاهره أبداً لأنه محكم واضح بيّن يفهمه كل من له علم بلغة العرب الأمر طابع والأخير أن هذا التأويل الذي زعمه أهم البدع والضلال تأويل لا تحتمله لغة العرب والله قاطب العباد بلغة من؟ بلغة العرب فهؤلاء المبتدعة أول الأكثار إلى تأويلات لغة العرب لا تحتملها كقولهم استوى لا يوجد في لغة العرب أبدا استوى بمعنى استولى هذا قال موسى المحيط للفير وهذا لسام العربي من منظور وغيرها من كتب ومعادم اللغة اقرأ فيها كلمة استولى وتصرفاتها ومعانيها لا يوجد كلمة استوى اقرأ فيها كلمة استوى لا تجد أبدا أن من معاني استوى استولى ثم افتح كتاب المعاني في مرة دخر وابحث عن كلمة استولى لا تجد أن من معاني استولى استولى استولى لو قالنا واستوى كلمه منفصله وكلاهما موجودتان في كتب المعاني اللغويه ابدا على استوى ليس من معانيها استوى وافح على السوله ليس من معانيها استوى اذا اذا هذا التاويل الذي لا تحتمله اللغة العربية تاويل فاسد إضافة إلى الثلاثة أمور التي ذكرتها قبل قليل قال من غير تأويل لأن المعنى إذا كان مؤولاً كان الأولى أن يبينه الله عز وجل بتأويله لأن الله تعالى قال وكل شيء فصلناه الصيلة وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء تأويلهم هذا للأسماء والصفات يدل على أن القرآن فيه تفريق والعياذ بالله إما أن يكون قرآن فيه تفريق أو أن يكون تأويلهم هذا فاسف وهل في تفريق تفريط؟ لا يوجد الله تعالى فرطنا في الكتاب المسيح إذن تأويلهم هذا تأويل فاسف لا نحتاج إليه لأن قرآن جاء مفصلا ومبينا وتبيانا لكل شيء قال المصنف وغير فكري من غير تأويل وغير فكري أي لا تتفكر في هذه الصفات تتفكر في الصفات الله عز وجل تفكر في المعنى فقط لأن الله تعالى خاطبك باللفظ لتفهم معناه أما ذات الصفات لا يدركها عقلك ولو حاولت أن تتفكر فيها لم يصل عقلك إلى شيء كما قال أهل العلم كل ما خطر بذلك فالله أعلى وأجل من ذلك كل ما خطر بذلك فالله عز وجل أعلى وأجل من ذلك عقلك لا يحيط بالله تعالى علم ولا يمكن لعقلك أن يدرك الصفات الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه قال المصنف يستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمل استحيل أي منتنع يمتنع الجهل على الله تبارك وتعالى لأنه العليم كما قال القيم رحمه الله وهو العليم تحاطعنا بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء العلم سبحانه فهو المحيط وليس ذا مثيانا هو العليم تبارك وتعالى عليما بذات الصدور وقال عز وجل سمد حسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقيمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم السر ها أنه يعلم الجهر وما يخبئ يعلم الجهر وما وقال عز وجل إن الله لا يغفل عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال عز وجل وما يعجبه عند ربك أن يطال في الأرض ولا في ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كله معلوم عند الله تعالى وعنده مفاسح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة حتى في الخريف إذا هبت الريح فسقطت ورقة من شجرة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة سواء كانت حبة كبيرة أو حبة صغيرة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب كله عند الله تبارك وتعالى كله عند الله عز وجل يستعيل عليه الجهل من كان هذا علم هل يمكن أن يجهر شيئاً؟ لا يمكن وكيف يجهر شيئاً وهو رب العالمين فالترح دل على اتحالة الجهل على الله عز وجل والعقل أيضا دل على افتحالة الجهل على الله تبارك وتعالى ويستحيل الجهل والعجل إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين, وما أنتم بمعجزين أم حسب الذين استرحوا السيئات أن يسبقونا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا سلطان من من؟ سلطان من الله تبارك وتعالى فهو القدير فهو القدير تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير وهو على جمعه إذا يشاء قدير وإذا قلنا قدير فإنه لا يتعظمه شيء ولا يعجزه شيء ولا يؤذه حفظهما لا يبثله حفظهما لا يؤذه حفظهما لماذا؟ لأنه العظيم ولهذا ختم الله تعالى آية الكرسي بقوله وهو العلي العظيم العظيم الذي لا يعجزه شيء تبارك وتعالى وتعزيز. قال كما قد استحال الموت حقا والعب كما أن الجهل والعب مستحيل ومنتنع في حق الله تعالى كذلك الموت مستحيل في حق الله تعالى قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت قال الله تعالى كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإحراء حي بارك وتعالى لا يموت الله لا إله إلا هو الحي عرف الحي بالألف واللام ليدل على أنها حياة تامة وكاملة لا نقص فيها بحال من الأحوال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لا تأخذه سنة ولا نور والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هل يمكن أن يأخذه الموت؟ وهنا استدل الله تعالى بالأجنى على الأعلى استدل الله عز وجل هنا بالأجنى منبها به على الأعلى كما في قوله تعالى ولا تأل لهما أف هل يجوزهم تضربهما؟ كلا إذا نهاك عن الأف الذي هو أجنى شيء فالذي هو أكبر من الأف من بابي أولى وهنا يقول الله تعالى لا تأخذه سنة فإذا كان أدنى درجات الموت الذي هو النوت لا توجد في حق الله تعالى فالموت من باب أولى لا تأخذه سنة ولا نوم ومن باب أولى ولا موت قال قد استحال الموت حقاً والعنا هو, هو تبارك وتعالى يرى كل شيء يرى دلبيب النملة السوداء في الصخرة الظلماء في الصخرة الصناء في الليلة في الظلماء في أي مكان من أمكنة العالم يرى ما في قاع البحر ويرى ما في السماء ويرى ما في الأرض ويرى ما بينهما وقال لموسى وهاروس إنني معكما أسمعوه وأرى وقال عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى وقال عز وجل ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم وطلع عليهم يراهم تبارك وتعالى وقال عز وجل يوم إذا تعرضون لا تأثى منكم خاسر فهو سبحانه وتعالى يرى ويحصر عباده لا تأثى عليه من عباده طاطعا قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بسرى لمن والاه نقف عند هذا ونكمل في الدرس الطائم بحول الله عز وجل ونجيب على هذا. فعلى هذه الثلاثة أسئلة ثم نصلي بإذن قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني لأحبكم في الله قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله الذي أحببت نافيه بعض المؤذنين إذا جاء ليقيموا الصلاة قال استووا نرضي تبين ذلك جزاكم الله عنكم المؤذن لا يقول استو إننا المؤذن يقيموا الصلاة تقل. الذي يقول استو الإنام نعم يقول الأحاديث هل الأحاديث التي وردت فيها أما دعاء المظلوم لا يردت هي صفيحة أرجو منك أن تورد لنا بعض الأحاديث التي يردت لها نعم أحاديث صحيحة فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ واتفق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب في المسند يقول الله تعالى دعوة المظلوم أنصرنك ولو بعد حين حديث معاذ متفق عليه تقول من مقصود في الأسماء والصفات؟ ما المقصود بالتفويض في الأسماء والصفات؟ وكيف نتجنبه؟ التفويض في الأسماء والصفات على نوعين الأول تفويض المعنى وهو الذي ذمه السلف الصالحون تفويض المعنى هؤلاء المطوضة يقولون نؤمن بأسماء الله والصفاته لكننا نقورض معانيها إلى الله عز جل وهؤلاء ذمهم استر وقال هؤلاء من شر خلق الله لانهم جعلوا الاسماء والكتاب سلاسل الفاظ لا معنى لها قالوا لا نعرف معناها قالوا معناها الى الله ما معنى العزيز قالوا لا نعرف معنى العزيز معنى العزيز الى الله نحن نؤمن بانه العزيز لكن لا نعرف معنى العزيز وهذا كلام خطير معناه أن الله خاطب عباده بما لا يفقمونه مع أنه قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أي ليفقموا آياتك فخاطبهم بكتاب يفقمونه بل وفصل لهم هذا الكتاب ليعقلونه وقال أفلا تعقلون؟ وقال أفلا يعقلون؟ كل هذا خاطب الله عز وجل به العباد يأتي هؤلاء المفوضة ويقولون لا نحن نفوض المعنى إلى الله عز وجل وهذا الضلاب المبيل التفويض الثاني تفويض الكيفية وهو الذي تكلم به الثلاث الصالح وهو الذي قاله الإمام مالك لما سأله رجل كيف استواء فقال الإمام مالك الاستواء معلوم هل المعنى الإمام مالك كلا. قال الاستواء معلوم نعرف معناه نعلم معناه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول فوض الكيفية إلى الله عز الله لأن الله تعالى لن نضلعنا على الكيفية فنفوضها إلى الله لكن الله تعالى أطلعنا على معنى الإسم معنى الصفة كيف أطلعنا كيف أطلعنا بخطابه باللغة نفهمها بخطابه لنا باللغة العربية الأثين فهمها وأمرنا أن نفهم القرآن وأن نتدبره وفقا لللغة العربية هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه